شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أَّ قَدَب النهُ إلَن فََبسيير وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُ الَّلَ لِبَسَ وََّمَ سُبةَ وَجَعًَا النَّه رَن شور وَهُوَ الذي أَرسَل حَب شرًا بَن يَدَ ررحمَِ وَأَن أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نُّحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِي هَٰذَا الْبَلَدَ مِمَّا خَلَقْنَا إِنَّ وَل قَدَ صَرَُ فَّم بَينَهُم لَذكَرُ فَأَبَ أَكثَر النَّاسِ إَِّا كُفُور وَل قَد صَرَّ فِنهُ بَينَهُم لَذكَرُ فَأَبَ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 وَهُوَ الذي مَ رَجَل البَحنِهَاعَّم فُاتُ وَهَذاَا مِنْْحُ أُجاج وَجَعَلَ بَنَهُ مَاضَر زَخَ وَحِجَرًا مَحجُور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 فَجَعَلَهُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا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 الله, الله, أكبر الله أكبر الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا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 وََّذينَ يَقولُونَ رَبََّّ الصِْف عَنَّ عَذاابَ جَهًَا النَّمْ إِ عَذاابَهَا كَانَ غَرَامَ إِهَا سَاءتْ مُسْتَفرَرُ وَ والَّذينَ إذَا أَ فَقُلَ يُسْرفُ وَلَ يَقُتُرُ وَكَانَ بَينَ ذِك وَكانَ بين ذلك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 ولا يقتلونا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقا اثما يوضع له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا ان من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولائك يبذ الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا لَّمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا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 وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَادكَ الذَابَتُب فَسَ فَيَكُون لزَ